لِيلُهُ نفسي فِي <تصفيق> and نعم ذلك فظل aloo bi تيم مع عذا problem فلما جهزهم بجهازهم جعلت إقاية في رقل أخيه